بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس طورت وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا المحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المعودة سئلت بأي ذنب والصخر نشرت، وإذا السماء كشقت، وإذا الجحيم سرعت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخُنَس، الجوار الخُنَس، والليل إذا عسَعَس، والصباح إذا تنفَس. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاعن ثم أمير وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالغفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا شهود من عالم لمن شاء منكم أي يستقيم وما تشاءون إلا